كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 إذ يغشِيكمُ نعاسَ أمنَةٌ منهُ ويُنزلُ عليكم ويُنزلُ عليكم من السَّماءِ بِهِ أَلِيُطَهِركُم بهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبُطَ عَلَى قُلُوبِكُم وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقدام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 وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نُّكْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُلْقُوا إِلَيْهِم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 واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ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 وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السَّنَةُ الأُولَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم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 ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرج بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبد إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 وَإِجَنَحُ لِلْسَّلْمِ ثَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُ أَيِّ يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقتم في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي، حسبك الله وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون ألفا من الذين كفروا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 وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض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 والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله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 إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَنكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ